بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمغتدين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ قُلَّ حَلَّافٍ مَئِينَ هَمَّازٍ هم مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ من لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ نَثِيمٍ عُتُلٍ مُعْتَلٍ بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال سأطير له سنسمه على الخرطوب. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قُسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِكُمْ 129. فأصبحت كالصريم 120. فتناذوا مصبحين 121. على حرقكم إن كنتم صارمين 122. وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغذوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضافرين بل نحن محرومون قال أوسطهم ألمكم لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 كذلك العذاب ولا عذاب لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجع المسلمين كالمجرمين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 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ إِدِيمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمُ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ أَغْرَمِ مُتْقَلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا فَتَذَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومِ فَاجْتَبَيْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ